من كان يريد العاجلة عجلنا له, فيها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ما يصلها مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها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 ففضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مكنوما مخذولا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ ألا تَعْبُدُوا إِلَّا, إياه وقضى ربك ألا تعبدوا قل لهما فلا تقل لهما اف, لهما أف ولا تنهرهما وقلنا لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما نحذ لمن الرحمه وخفض لهما جناحه نحذ لمن الرحمه وقر رب, رب ارحمهما كما ربنا صغير وقر رب ارحمهما وقل رب, وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكن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 إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان ايه والله أعلم بما ينزل قالوا لئن اكثرهم لا يعلمون قل نزلته روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا ليثبتا الذين امنوا وهدى وبشر وهدى وبشر وهدى وبشر للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وها لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهدون لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يختر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه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 والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته سره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد ربنا وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبه ولا يجزي بآلائك احد إلهنا وسيدنا نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن جعلنا جميعا في هذا الشهر الكريم من المقبولين وأن تنجينا من النار يا رب العالمين إلهنا من المقبول منا فنهنيه ومن المطرود منا فنعزيه إلهنا لا تجعل من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا إلهنا يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب ويرجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نطرق بابك ونستطر رحماتك اللهم لا تطردنا عن جنابك اللهم لا تطردنا عن جنابك اللهم إن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك إلهنا نحن عبادك الضعفاء، الوجنون، القلقون، الخائفون، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وذلل لك جسمه، وفاضت لك عيناه، وفاضت لك عيناه، ورغم لك أنفه. يا إلهنا ويا سيدنا يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمه يا عظيم المن يا كريم الصفح إلهنا وسيدنا نسألك يا ربنا أن تنزل علينا رحمة من رحماتك تغنينا بها عن رحمة من سواك نسالك يا إلهنا نظرة رضا نظرة رضا لا تسخط علينا بعدها ابدا إلهنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نباني ولكن رحمتك وعافيتك هي اوسع لنا نعوذ بوجهك الذي اشرقت له الظلمات من ان يحل بنا غضبك او ينزل علينا سخطك اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا اللهم كن بنا رؤوفا رحيما اللهم كن بنا رؤوفا رحيما يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام إلهنا وسيدنا اللهم يا ربنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم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 تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر ارحمنا إذا غسلونا وارحمنا إذا أفنونا ورحمنا إذا صلوا علينا ورحمنا إذا هللوا علينا التربة وانصرفوا ورحمنا إذا علينا وانصرفوا. لا منجح حينها سواك لا منجي حينها سواك ثبتنا اللهم بالقول الثابت اجعل الآخرة كلامنا من الدنيا لا اله الا الله عليها نحيا وبها نموت اللهم يا ربنا انا نعوذ بك من جهد البلاء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 وأذِلَّ الشرك والمشركين وَأَحْمِي حوزة الدين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وديننا وأمننا بسوء اللهم إنا ندرأ بك في نحره ونعود بك من شره اللهم يا ربنا واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار اللهم يا ربنا ويا سيدنا كن مع اخواننا المرابطين على حدود بلادنا يا من لا تضيع عنده الودائع نستودعك رجال امننا رجال أمننا اللهم يا ربنا وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم وسدد رميهم اللهم وردهم إلى أهليهم سالمين من كل شر يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق عبدك سلمان اللهم وفق عبدك سلمان لكل بر وخير وإحسان ووفق ولي عهده لما تحب وترضى وخذ بنواصلهم للبر والتقوى اللهم يا ربنا ويا سيدنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان